ننتقل اليوم في س ل س ل ة القدوات ن ق ل ة نتحدث عن ا ل أ ن ص ا ر قليلا ف إ ن الذي سبق من السير و ا ل أ خ ب ا ر والتراجم كان حديثا عن المهاجرين ا ل أ و ل والسابقين ا ل أ ب ط ا ل وكما أ ن في المهاجرين أ ف ذ ا ذ و أ ب ط ا ل فكذلك في ا ل أ ن ص ا ر ووقع اختيارنا على سيد من س ا د ا ت ا ل أ ن ص ا ر وهو سعد بن معاذ بن النعمان ا ل أ و س ي رضي الله تعالى عنه وسعد إ س ل ا م ه كان عجبا فقد أ س ل م على يد سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وهو سيد ا ل أ و س ومصعب نزل عند أ س ع د بن ز ر ا ر ة في بني عبد ا ل أ ش ه ل وسعد أ ش ه ل فهو أ و س ي من بني أشهل أو من بني عبد ا ل أ ش ه ل وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم خير دور ا ل أ ن ص ا ر بني ساعده وبني ساعده هم أ ه ل سهل بن سعد الساعدي تجد في السير وفي ا ل أ خ ب ا ر وفي ا ل أ ح ا د ي ث الساعده قال وفي كل دور ا ل أ ن ص ا ر خيرا كل دور ا ل أ ن ص ا ر خيرا وفي ر و ا ي ة عددهم قال خير دور ا ل أ ن ص ا ر بني ساعده ثم قال بني عبد ا ل أ ش ه ل وجعل يعددهم صلى الله عليه وسلم ا ل أ ن ص ا ر عموما موقفهم في الدين واضح ومجاهداتهم ب ي ن ة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 حب الانصار أ ن ص ر م الإيمان ا ل ن حب أ من ا ل إ ي م ا ن وللنبي صلى الله عليه وسلم مواقف ط و ي ل ة مع ا ل أ ن ص ا ر نرجع إ ل ى مصعب بن عمير و أ س ع د بن ج ر ا ر ة عند بئر يسمى بئر مرق جلس مصعب بن عمير و أ س ع د بن ج ر ا ر ة يحدثان بني عبد ا ل أ ش ه ر في حائط في ج ن ي ن ة فسمع بهم سيد الحي سعد بن معاذ ف أ خ ذ حربته ربحه وجاء يمشي إ ل ي ه م فراه أ س ع د بن ز ر ا ر ة من بعيد قال يا مصعب هذا سيد قومه ف أ خ ل ص فيه فجاء ووقف وقال جئتم إ ل ى حينا تسفهون آ ل ه ت ن ا وتطعنون في ديننا وفي دين آ ب ا ئ ن ا إ ن كنتم ترغبون ب أ ن ف س ك م فاخرجوا من هذا الحي فقال له مصعب رضي الله عنه ولله دره قال له أ ن ت رجل عاقل وسيد مطاع اسمع كلامنا ف إ ن أ ع ج ب ك فكان بها والا خرجنا و ت ر ك ن ا لك الحي قال أ ن ص ف ت ه وهذا رد رجل عاقل قال له أ ن ص ف ت ه ثم اتكا على حربته وقال تكلم منذ أ ن ب د أ مصعب ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويشرحه ظهرت أ س ا ر ي ر ا ل إ س ل ا م على وجه سعد ف أ س ل م لكن إ س ل ا م ه لم يكن عاديا ذهب سعد بن معاذ فجمع ا ل أ و س جميعا من بني عبد ا ل أ ش ه د ووقف فيهم خ ط ي ب ة وسيد بن حضير كان معه لما راه ذهب ورجع قال والله رجع بغير الوجه الذي ذهب به س أ ل بني عبد ا ل أ ش ه ل قال ما تقولون في ه وكيف تجدونني فيكم قالوا سيدا مطاعا سيدا مطاعة ونجيبا فينا قال والله إ ن كلامكم علي حرام رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله ق الله م و ا ل ل ه ي و ل ت ا ن ي أ س ل م و ن ه هو ي م و ن ه هو ي س ل م ن ه هو ي م و ن ه هو ي ل م و ن ه و يسلمونه هو يسلمونه هو يسلمونه هو ي ل ش و ن ه هو ي س ل م و ن ف ه ي ن ا س ب ي خ ش و ا ا ل د ي ن ل م ا خ ش و ا ل ح د ن ه هو يسلمونه هو ي س ل م و ا ه ه س م و ن ه هو يسلمونه هو يسلمونه هو ي س ل م ن ه هو س ل م و ن ه يسلمونه هو ي س ل و ن ه هو يسلمونه يسلمونه و يسلمونه هو يسلمونه و يسلمونه هو ي ل ن س ب ة ا ل خ و ا ج هو ي س ل م ا ي س ت و ن و ي م و ن و ي س ل و ن ه ي س ل م أ ن ا ل ق ي ت م ن ه ن ا س و ا ل ل ه م ا شاء الله ا ن ا س قاطعين في الدين قاطعين يقولون ان المسلسلات تتبع المسلمين اولا المسلمين مسلمين كيف يقولون كيف مسلمين دين دي دزو دي الخواجه ي ق و ل كيف مسلمين د ي مسلمين اولا المسلمين هدانا كفرون يعني ي ق و ل و كيف مسلمين والناس اللي بفرجوا غ ي مسلمين و ترمش مسلمين دين مصلي كمال وفي الجوامع ويتفرج في المسلسلات هاد يعني يقول شنو مغترب غ جدا مستغربين والله فوحدا من روسيا ولا من وين من ا ل م ح ل ا ت دي أ س ل م ت ياخي جاتني لتك اتشيخنا الغنا د ه شودا ه لتياخت إ ذ ا عاد كل غنا دا غنا ل ش د في الدين في و تلافي الدما ي ن في والله بكونوا ص ا د ق ي ن صديق بكونوا ص ا د ق ي ن أ م ا زور اللي جاء ق د ي ن دم ه ن ي و م ه سموا مسلم و ض ب ح و ا لا وضيقا مسلم دا ترى قاعد بس كده لا بيد بس في الدين ده ما بسوي ح ا ج ة بيسووا الناس ان نجدل الواحد بيدخل الدين ب ق ن ا ع ة وبفهم فسعد رضي الله عنه دخل الدين ب ق ن ا ع ة وبفهم جميع بني عبد ا ل أ ش ه ر استموا في تلك ا ل ل ي ل ة ا ل ق ب ي ل ة كلها استمت قال له ا ل كلامكم علي حرام رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله يا ا ل سلام يا خ ي لكن ي ا ل ص ح ا ب ة دي عجيبين أ س ل م سعد و أ س ل م ت أ م ه تكلم عن أ م ه ش و ي ة أ م اسمها ك ب ش ة وبعض أ ه ل السير يقول ك ب ي ش ة بنت رافع ا بن م ع ا و ي ة ا بن عبيد بن ث ع ل ب ة الخدريه ا ل خ ز ر ج ي ة فسعد أ ب و ه سعد بن معاذ بن النعمان اوس وامه خدريه خ ز ر ج ي ة و أ م ه ا م ر أ ه م ؤ م ن ة أ ن ج ب ت سعد ا وعمرا و أ و س ا و إ ي ا س ا وعقربا و أ م حزام دين اولادا أ و ل ا م ر أ ة من ا ل أ ن ص ا ر ي ب ا ي ع ت رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل مجال م د ي ن ة هي ما أ س ت م ت على د و ل د ه ا ولا ه دولتها لا لا تقوموا ي بها بنضم ولا دينه لا تقوموا بها ن خرف أ س ل م ت أ م أ س ل م ت من ج م ل ة من أ س ل م ت أ و ل ما جاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويكفي ا ل أ ن ص ا ر شرفا وفخرا أ ن هم الذين عاووا صلى الله عليه وسلم نزل في بيت ي خالد بن زيد ا بن قليب المعروف ب أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي و د ا ر أ ب ي أ ي و ب شرفت بنزول النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبالتالي سعد و أ م ه سبقه امه شهد لها ولدان بدرا سعد وعمرو ق ت ل عمرو يوم احد وقتل من بني عبد ا ل أ ش ه ل يوم احد إ ث ن ا عشر رجل يوم احد ف و ل ولده ولما رجع نفسه من احد كان على فرسه و سعد بن معاذ يمسك بليام الفرس فجاءت ك ب ش ة من ترافع ا بن م ع ا و ي ة ا بن عبيد ا بن ث ع ل ب ة ا ل خ د ر ي ة ا ل خ ز ر ج ي ة ا ل س ي د ة ا ل ش ر ي ف ة جاءت تشق الصفوف فقال سعد يا رسول الله أ م ي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا ب أ م سعد فوقف لها على فرسه كان قاعد في الفرس لما جاءت وقف فعزاها في ولدها عمرا و ع م ر يوم أ ح د قتله ضرار ا بن ا ل خطاب أ خ و عمر بن الخطاب قبل أ ن يسلم والله يا اخوان الدين ده فرق بين الناس شديد خلاص كويس نحن ا بتجمعنا المصالح و بتفرقنا المصالح عبدالتنا على المصالح و نفترق على المصالح شوف لما راها عزاها في ولدها عمرا قالت له لما ر أ ي ت ك استشويت مصيبتي يعني ر أ ي ت ه ا ش و ي ة ك ل م ة ش و ي ة من صميم ا ل ل غ ة ب ا ل م ن ا س ب ة الفصحى ش و ي ة استشويت مصيبتي اي ر أ ي ت ه ا ق ل ي ل ة قال ابشري يا أ م سعد وبشري قومك أ ن ق ت ل ا ه م ترافقوا في الجنه في جميعا ق ت ل ا بني عبد الاشهر كلهم لموهم في ا ل ج ن ة مع بعض وقالوا تلبوا مع بعض سوا و أ ن ه م شفعوا في أ ه ل ي ه م جميعا ثم سعد شهد احدا وشهد من في قبل بدرا وشهد ا ل أ ح ز ا ب وهي كانت من أ ص ع ب الغزوات حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ م ا و إ ن ه بعد أ ن فر وكان دائما يعتز بذلك يقول يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم ا ل أ ح ز ا ب أ ل ب ت قريش أ ح ز ا ب العرب من غطفان وغيرها اثني عشر الف مقاتل جاءوا يحاصرون ا ل م د ي ن ة وحفر الخندق وكان في ج م ل ة من خرج سعد وكان سعد رجلا طوالا طويلا وكان أ ب ي ض ا وجميلا وحسن اللحيه وكان بارز ا ل أ ط ر ا ف فخرج إ ل ى الخندق وقد دفعته امه وشجعته امه رضي الله تعالى عنهم جميعا إ ل ى الخروج فخرج إ ل ى ا ل أ ح ز ا ب لما رد الله ا ل أ ح ز ا ب بكيدهم لم ينالوا خير ا وكفى الله المؤمنين القتال قال صلى الله عليه وسلم أ م ا و إ ن ه بعد ا ل آ ن نغزوهم ولا يغزوننا تاني من ا ل أ ح ز ا ب قريش ما رفعت لا سيئه على ا ل م د ي ن ة إ ل ا ما شلون الرسول صلى الله عليه وسلم مشلون في الحديبيه ومشلون في فتح م ك ة فسعد ظهرت له كرامات ع ج ي ب ة رجل من قريش يسمى حبان ا بن العرقه رمى يوم ا ل أ ح ز ا ب سعدا بسهم فضربه السهم في أقحله ا ل أ ق ح ل ه و الضلع أ و أ ي موضع من مواضع شنو من مواضع الدم والشرايين ا ل ك ب ي ر ة فقطع أ ك ح ل ه فنزف وجاء ا ل أ ح ز ا ب في شوال وحاصروا المدينه ة ش ر ا شهرا أ ر س ل الله الريح وجنودا لم يرها الصحابه رضي الله عنهم ويوم ا ل أ ح ز ا ب كان يوم من ا ل أ ي ا م ا ل ص ع ب ة جدا حتى ح ذ ي ف ة بن ا ل ي م ن رضي الله عنه ح ذ ي ف ة بن ا ل ي م ن بن ح س ن رضي الله عنه فعن التابعين قال أ ح د التابعين ل ح ذ ي ف ة أ م ا و إ ن ا لو ادركنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لما جعلناه يمشي على ا ل أ ر ض فقال له ح ذ ي ف ة لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض والله لقد ر أ ي ت ن ي يوم الخندق يوم ا ل أ ح ز ا ب البرد شديد والجوع شديد يا اخي ربنا قال جاءوكم من شنو من فوقكم و من أ س ف ل منكم و شنو ا ل أ ب ص ا ر ده أ ب ص ا ر م ن و ز ا غديه ا ل ص ح ا ب ة في ا لسان أ ل ف ص ح ا ب ة أ ب ص ا ر و زغب و بلغت القلوب الحناجر بقلوبنا يعني لن ن ك ن ا متنا إ ذ ا كان ا ل ص ح ا ب ة بلغت القلوب الحناجر لن ن ك ن ا متنا قبلنا والله العظيم الموقف برد شديد وجوع وصار لهم رابط أ ح ج ا ر يا خناس جعانين والعدو قدامهم والبرد شديد والظلام ويهود بني ق ر ي ظ ة نقدوا عهدهم في ا ل م د ي ن ة و ب د أ و ا ك أ ن ه م يريدون الغدر بالمسلمين الناس عاشوا في, في ضيق ضيق شديد يحقق ا ل ق ر آ ن ش ب ه هذا التشبيه و إ ذ ا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا شوف زلزلوا دي كعت. الناس قال من يقوم إ ل ى القوم قال د ا ر واحد ا فيهم ق ل ا ل ص ح ا ب ة قاعدين كلهم قال لهم من يقم إ ل ى القوم يخذل عنا ه يمشي خ ص نص المعسكر يقول أ خ و ا ن ن ا ر ج ع و ا ودنيا ليل و ك ف ي ة القدور ويكون رفيقي في ا ل ج ن ة قال ح ذ ي ف ة فلم يقم أ ح د زول قام ما في كررتاني زول قام ما في في الثالثه قال أ ي ن ح ذ ي ف ة بن اليمن قال لما سماني لم أ ج د بدا ي ا ن ي اسمي ما في مخارجتان ة ي أ ه م شويه ت ا ن ي ع ا ت حذيفة. حذيفة. قال لي ح ذ ي ف ة قال ف أ و ص ا ن ي الا أ ح د ث شيئا و أ ن أ خ ذ ل و أ ن أ د خ ل في القوم قال والله مشيت إ ل ى معسكرهم ك أ ن ي أ م ش ي في الحمام زين ماشي في الموت ك أ ن ه ماشي في الموت مش في الوطن ماشي في الموت شاهد سعد هذه ا ل غ ز و ة وضرب في أ ق ح ل ه في شوال حاصروا شهرا كاملا في اخر ذو القاعدة, القاعده مات السعد بعد شهر من الجراح فتق عرقه فنزف حتى والخيم ضرب ا ل خ ي م ة بالقرب من المسجد نزف دمه حتى وصل إ ل ى المسجد انفتق الجرح الجرح بتاع سعد ونزل الدم وما ق ا د ر كواه النبي سلم لكن سعد دعا ربه قال اللهم إ ن وضعت الحرب بيننا وبين قريش فخذني إ ل ي ك و إ ن لم تضع الحرب بيننا وبين قريش فابقني أ ج ا ه د الكفار لما حسن د ا ر م و ت س أ ل الله قال اللهم لا تمكني حتى تقر عيني بحلفائي ومواليه من بني ق ر ي ظ ة الغدر دين دار ا ل ش ف ة فيوم قال ما يموت إ ل ا ا ل ش ف ة فوقف الجرح فما قطر قطره ن ق ط ة د م نزل بعد شهر غزى النبي بني ق ر ي ظ ة وحكم فيهم سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات انفتق الجرح ومات سعد في أ و ا خ ر ذو ا ل ق ا ع د ة وفي أ و ا ئ ل ذو ا ل ح ج ة من ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة سعد ده حجب براو أ م ه براو شو بزوده دعا ربنا كف ي حبال بن عرقه رماه ب ا ل س ه م فكان سببا لموته رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق رجع من الخندق من ا ل غ ز و ة وجلس يضع ا ل أ س ل ا ح فجاءه جبريل وقال له أ و ض ع ت م السلاح يا محمد قال بلى قال إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لم تضع السلاح بعد طوال من الخندق إ ل ى بني ق ر ي ظ ة وقد جاء جبريل يركب بغلا في ص و ر ة د ح ي ة رضي الله تعالى عنه في ص و ر ة د ح ي ة ابن خ ل ي ف ة الكلبي حتى الرسول قال ا ل ص ح ا ب ة ش ف ت جبريل قالوا ما شفنا قالوا نعم دحي ة جماشي بجاي قالوا ع ن د م ا دحي ة هذا جبريل طوالي قاعدين ي م ل س و ا جبريل قالوا ما في ملص طوالي طوالي قال مقولته ا ل م ش ه و ر ة لا ي ص ل ي ن أ ح د ك م العصر إ ل ا في بني ق ر ي ض ة ما شو بني ق ر ي ض ة الصحابه ة ما وسعد يداوى حاصرهم ل أ ن بني ق ر ي ض ة ت و د ي وردت في ص و ر ة ا ل أ ح ز ا ب هم الذين أ ن ز ل ه م الله من الذين ظاهروهم من من, من أ ه ل الكتاب الذين ظاهروا قرشا من أ ه ل الكتاب أ ن ز ل ه م الله من شنو من استصاصهم بعد أ ن قذف في قلوبهم ا ل ر ع ب يقتلون فريقا و ي أ س ر و ن شنو فريقه و أ و ر ث ك م أ ر ض ه م وديارهم ش و ف ا ل ك ل ا م ذا كيف حاصروا دار قاتلوا خلاص غير أ ن ثعلبه بن س ع ي ة أ ب ى ان يغدر من بني ق ر ي ض ة ه ذ ا تركه النبي صلى الله عليه وسلم يفر وينجو وقال نجاه الله بوفائه أ م ا بني ق ر ي ض ة حاصروا قبلهم حاصر بن قينقاع وبن قينقاع طبعا كان في حرب ا ل أ و و س ا ل خزرج ب ن ي قينقاع يهود يقف ي و ا مع الخزرج نزع عبد الله بن أ ب ي بن سلول و بني قريزم يقف ي و ا مع منو مع ا ل أ و س و سعد سيد ا ل أ و س قام لمن حاصر بني قينقاع جاء رسول الغضبان جدا من بني قينقاع و ذلك بعد بدر و ب ن ي قينقاع هم اليهود الذين نقضوا العهد بعد أ ن كشفوا عن ع و ر ة ا م ر أ ة م س ل م ة فسير اليهم ن ب صلى ل ل ا عليه ل و س إليهم جيشا وحاصرهم واراد قتلهم قيدوا الرب صلى لك تلو فجاء عبد الله بن أ ب ي بن سلول ي أ خ ذ النبي من رداء وجرو شوف سؤال أ ذ ن وجرو ولو م و ا ل ي ة أ ت ح ص د م بين عشيه مضعف في النهايه نبسل قالوا الله العناء ويلعنون تركتهم لك اخرجوا من ا ل م د ي ن ة كلهم ديل بن و قينقاع موالي الخذرج طوال الاوسيم كله ا ل ص ح ا ب ة فيهم قالوا يا رسول الله هب لنا موالينا من بني قريطه كما وهبت بن قينقاع ل إ خ و ا ن ن ا من الخزرج الناس اجتمعوا واليهود اجتمعوا قال أ ت ر ض و ن بحكم سعد سعد بن م ع ا د أ ت ر ض و ن بحكمه قالوا بلى قال اذهب وات به فجيء به على حمار ودمه يجري فلما جاءوا لينزلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم ف أ ن ز ل و ه حتى يكون حكمه أ و ق ع في النفس س ع ن اجتمع الناس د ا ر ي ن كلمته حكم ب أ ن كل رجل أ ن ب ت أ ن تضرب عنقه بالسيف قال أ ي زول طلع شعر ده يضرب ر أ س ه م ر ة و ا ح د ة والنساء تسبى والارض تغنم انتهى الحكم ا ل أ و س ى ا ل ص ح ا ب ة ا ل ص ح ا ب ة من ا ل أ و س ى التاليه ما ملافقين كانوا ي ق و ل ل ن يا سعد يا سعد اتق الله في موالينا الفق بهم حكم الحكم ده قال صلى الله عليه وسلم أ م ا و إ ن ه حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات ا قالوا الحكمه دائر الله ذاته. الحكم قال أ ن ا داير اموت والله ما أ م و ت ب ي و أ غ ش في الدين قال ا ل ع ل ي ء ومشى طوالي طوالي م ا حكم فيهم نفسه في بني ق ر ي ض ة وحصل فيهم طبعا يعني بني ق ر ي ض ة ز ا ت ناس في وفرسان زي الزبيلي بن باطا زبيلي بن باطا ة من بني ق ر ي ض ة قرضي د ك ا ر رجل فارس فراسه ش د ي د ة بعدين رسول الله جابوا كله م وقفوا الصف وخد لهم ا ل أ خ ا د ي د في ا ل م د ي ن ة وضرب أ ع ن ا ق ه م كله الرمون ا ج والنادي لما جاء الزبيل بن باطا ليقتل جاء قيس بن ثابت بن ش م س ا ل أ ن ص ا ر ي قال يا رسول الله إ ن للزبيل بن باطا علي يد في الحرب من ا ل أ و س و الخزرج له يعني لني وأنا ما عندي سلاح. قال وخالها فجز راسي و أ ط ل ق ن ي فوهبه لي بيده علي قال وهبته لك عشان يستوهبوا يقول لي خاسقوا يقال يا ل ز ب ي ر لقد ا س ت أ ذ ن ت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بقروه ا ل ز ب ي ر هي ا ل ز ب ي ر ابن باطا قال له أ ط ل ق ت ه لك قال لي خلاص ب ع د ش و ي قال لك ل ن وماذا يفعل شيخ كبير ولا ع ي ا ذ له م ث ل رسول الله قال له غدر عيال ه قال وهبنا له عياله درج عليه و قال لا لكن أ ماذا ل جلاله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله ماله قال أمشي سأل ماله وين ردوا ثاني قام قال ماذا فعل حيي بن ا ل أ خ ط ب وماذا فعل فلان ي س أ ل عن بني ق ر ي ظ ة قال بني ق ر ي ظ ة وكعب بن اسد ده قائده وبني ق ر ي ظ ة يهود م ت ر ت ش ي ن ما فهم ي ف ا ي د ة بعد ما نقضوا العهد وكعب ده ما كان ده نقض ا ا ل عهد لكن هو ر ئ ي س و م سيدهم لما يسوقوا يسوقوا للموت الكثب يسألوا قالوا لهم ل قال ليهن افكل ي موضع لا تعقلون يا قيس ت ل و ن أ ل و ان قالوا و ما ي قال قال والله يضطوا ما ليه له فهمين افي كنت ل لا ل موضوع ع ت ق الزبييل لما قال ا كعبي م للك وحليه م ا تريد قال الحياة ح بعدهم ا م ا قيس ي إن كنت ت ر م ك ا ف أ ت ي فقدم عنقي للقتل لاقتل فقدمه قيس لتضرب عنقه فضربت عنقه ومات إ ل ى النار لكن ب ر ض و رجاله عنده رجاله ب ر ض و و د ه النار لكن مات برجاله كذا بجهجه لما ن ج ي ا ل م و د ة والله بجهجه وجهجهه يتممل ويبكي بكا البكا بخارجك ما ترك ي خليك راجل و أ ث ب ت وكذا رضي الله عنه سعد ونحن نتكلم عن س ي ر ة عظيم من العلماء لما نفذ فيهم الحكم مات سعد في كتب السير والسنن جاء جبريل عليه السلام معتجرا ب ع م ا م ة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أ ي ميت هذا فيكم الذي فتحت له أ ب و ا ب السماء واهتز له العرش فجرى النبي إ ل ى خ ي م ة سعد فوجده قد مات ج ب ر د ي ق ا ل له فزول مات فيكم في واحد من أ ص ح ا ب ك جلود معرفه قال ف ا ح من أ ص ح ا ب ك مات السماء دي ت ه ز ت وتفتحت طوال جرى ل خ ي م ة سعد فوجد سعد ا قد مات وورد في ا ل ص ح ي ح ي ن وفي ا ل ن س ا ء والترمذي وغيره قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن لموته في الصحيحين ما ف ي كلام وفي بعض كتب السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل لموت سعد سبعون أ ل ف ملك لم ي ط أ و ا ا ل أ ر ض من ذي قبله سبعين أ ل ف ملك قبل كده ما اجوا اصلا بس جلموا سعد مات هو في ا ل س ا ب ع ة والثلاثين كل هذه ا ل ح ف ا و ة وكل هذا الاهتزاز بالعرش وفتح السماء ونزول ا ل م ل ا ئ ك ة لرجل في ا ل س ا ب ع ة والثلاثين من عمره وهو سيد قومه و أ س ل م ا ل إ س ل ا م الذي ر أ ي ت م عمر ه س ب ع ة وثلاثين ا ل س ن ة د سعد بن معاذ وفي البخاري في مناقبه أ ر س ل م جيشا إ ل ى أ ك ي د ر د و م ة خ ا ر د وليد فجاءوا بثياب ح ر ي ر ح ر ي ر ي ة ف خ م ة عجب منها ا ل ص ح ا ب ة يلمسونها قال أ ت ع ج ب و ن منها لمناديل سعد بن معاذ في ا ل ج ن ة خير منها في البخاري مناديل ب مناديل سعد مناديل س بن معاذ في ا ل ج ن ة خير منها وشيع ا ل ن ب م سعد ا و أ ن ز ل ه في قبره وتغير وجهه قال إ ن القبر تضايق على صاحبكم حتى ضمه ضمه حتى اختلجت أ ض ل ا ع ه و ا ل أ ص ل في مسلم الحديث قال ثم فرج عنه ا ل آ ن كانت ع ا ئ ش ة تقول لو كان أ ح د الناجم منها لنجا منها سعد بن معاذ وسعد بن معاذ هو الذي يوم بدر قال كلماته ا ل ح ا ر ة وعباراته ا ل م ض ي ع ة امنا بك وصدقناك واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت ووادع من شئت وحارب من شئت فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر في سبيل الله لخضناه معك وما تخلف منا أ ح د و إ ن ا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله تريك ما تقر به عينك يا اخي سعد والله سيد سبعه ثلاثين س ن ة ل م ا مات رضي الله تعالى عنه سبعه ثلاثين س ن ة يا سلام سعد وضمه القبر ضمه وقالت أ م سعد في سعد وسمعها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويل ام سعد سعدا صرامه وحدا ويل ل قالت د كده ه و مسعد س ع د ة صرامه وحده ة وسؤددا ومجدا د وسؤددا ل د ه و ومجدا يسد به مسدا يقد الها مقدا الهام يقطع الهام الرؤوس قطعي قالت م ش ك ل في ولده ويل مسعد س ع د ة قال كل ن ا ئ ح ة تكذب إ ل ا أ م سعد هكذا قال صلى الله عليه وسلم كل ن ا ئ ح ة تكذب إ ل ا أ م سعد ويل ام سعد سعده صرامه وحده وسؤده َُ وسؤده َُ وجنوء ومجده يسد به مسدا ّ يقد الها مقده ّ رضي الله تعالى عنه ونزل في قبر سعد وسيد بن حضير وسلامه بن مسلمه بن دقش و أ و س بن الحارث بن عمه نزلوا في قبره و أ ن ز ل و ا سعدا رضي الله تعالى عنه و دفن في البقيع و هو من ا ل ص ح ا ب ة ا ل ق ل ة الذين صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ل أ ن ه مات في حياته صلى الله عليه و سلم بذلك نكون قد وصلنا إ ل ى ن ه ا ي ة هذا الدرس من اليوم سائل ا ربي جل و علا يتقبل منا و إ ي ا ك م أ ج م ع ي ن نسال الله يوفقنا و إ ي ا ك م و بارك الله فيكم و السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته